النار في سناء نور محمد النار في سناء نور محمد لما تجلى قيل للعرش اسجدي شكر الوجود إليه من توالد لولا شعاع جبينك لم يولد لولا شعاع جبينك لم يولد يا من در الدنيا وانت بشير رغا بخطاك تتم الهداه وتهتدي ولا انت أول من تجرع صابرا في الحال جيني الزمن الردي أنا في, أنا في أخيك أنا في أخيك أنا في أخيك إذا ابتدأت فشافعي أنت الذي من قال بالباب ابتدي صلى على محمد وآله